بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام الله سلم الله عليه صلنا له بعد قال الإمام المرادي رحمه الله تعالى أبو العلاء الحسن بن قاسم المرادي القسم الثالث عن النصب الفعل قبلها خضنا زينة، وآخر ما خضنا قل الشعر، والقليل المحروض إلى الطابيل الطرار الحذف دون تقدم القول، هذا الشعر فلا تستطر مني بقايا ودثي ولكن في الخيال من كان صيبو؟ الشاعر هو لم يسب القائل وهو مذكره لوني وشرح شواهده الشاهد ولكن يكن أي ولكن ليكن خير من نصيبه هذا هو القليل مخصوص للطرار الحذف دون تقدم قاول قال الحسن بن واضح الله تعالى القسم الثلاثه ناصب للفعل فانما قال بها الكوفيون ولم اما المصريون فهي عندهم لا مجر و مضمر بعدها اما جوازا واما وجوبا جوازا في خمس مسائل و في سبع فكم قواعد اضمار ان قواعد اضمار ان وجوبا في سبع سبع مسائل وجوازا في خمس مسائل كم صارت؟ إثنى عشر قاعدة إذن قواعد نصف الفعل المضارع ست عشر من قواعد نصف المضارع إثنى عشر قاعدة في ماذا؟ في أن خمس قواعد في الجواز وسبعا وخمسة خامس في الجاز سمع في اللجو الا والنصب ان مره بعدها وهو الصحيح لثبوت الجر بها في الاسماء وقد امكن بقاؤها جر بتقدير ان لان المصدر لان المصدر المنسبك من ان المقدره والفعل المجرور بها وايضا في ظهور أن بعد هذه اللام في بعض المواضع موضح موضح يعني هذه يعني أن ظهرت في بعض المواضع وظهور عن بماذا يؤذن بصحة تقدير أن نقول هذا الفعل مضمور بأن مقدره هذا الفعل منصوب بأن مضمرة بأن مقدره أتى في بعض العرب أن في بعض أشعار العرب وكلامهم أنها اظهرت فهذه النصوص التي فيها اظهار عن وان كانت شاذة الا انها تبين لنا ماذا ان نصب الفعل المضارع ليس باللام وانها باظمار ام بعد اللام وان كانت شاذة لكنها كشفت عن ايش عن اصل مهجور كشفت عن اصل مهجور هذا هو الذي يريد الاستاذ به المرادي. قالوا ايضا في ظهور عن بعد هذه اللام في بعض المواضع يعني على الشذوذ موضح لمدعياً من الأغمار موضح للذي ادعى أن الفعل ليس منصوب باللام وإنه منصوب عن اما جوازا جوازاً وإما مجوباً في ثلاث عشر مسألة قال ذكر لهذه اللام الناصبه للفعل ستة أقسام الأول لام كي وهي لام التعليل وسميت لام كي لأنها تفيد ما تفيده كي مع التعليل تفيد ما تفيده كي مع التعليل هي يعني حرف, جر وحرف تعليل حرف تعليل وجر حرف تعليل وجر قالوا في هذه اللام مذاهب مذهب راكسر الكوفيين أنها وصل نفسها هذا المذهب الأول ألف باء المذهب الثاني وقال تعالى بن لكن لقيامها مقام ان يعني بالعوام عن الناصب. قال وقال البصريون هذا قيم هذا الثالث وقال البصريون جاره والناصر مقدر بعدها وهو أن وهذا وهذا هو الذي يجمع شتات شمل القواعد شتات شمل القواعد يجمع هذا القول قال دال وقال ابن كيسان اصره هي جزء ان يكون عن وجزء ان يكون كذا وهذا ايضا فيه ما تعلم ذكرت الجمته تعلم قال هو أحمد بن حي أبو العماس يوم الكوفيين في النحو الله في سنة 282 حاشية اثنين راجع بغيث الوعاء قالوا ما ذهب الجمهور أن كي لا تضمر ما ذهب الجمهور أن كي لا تضمر لماذا لم يصرح بها يوم من الأيام، لا في شعر ولا في كلام شاذ حتى، وإنما صر حبي إظهار عن، قالوا يجوز إظهار عن نظمرة بعد هذه اللام، فتقول جئت لتكرمني ولأن تكرمني إلا إذا قرن الفعل بلا النافئة والزائلة فإن إظهار أن في ذلك واجب الفعل المقرون بلا يجب إظهار أن معه قال في ذلك واجب سواء كانت النافئة والزائلة فأللح لألا يعلم آه الكتاب لألا هذه لا صلوة كين فين قلت إذا ظهر بعدها أن أو كين فماذا يقول الكوفيون؟ قلت يقولون أن كل منهما مؤكد لللام الناصبة هكذا نقل عنهم يقعلون الحرف الآخر مؤكد الأول طيب هذا النوع الأول لام كي لام تعليم قال الثاني لام الجحود وهي الداخلة قال وهي الواقع بعد كان أن نقصل من في الماضي لفظا أو معنا الماضي لفظا في قولك مثلا ما كان والماضي معنا في قولك لم يكن فإن لم حرف نفين وقسم وقلب فتقلب يكن إلى ماذا إلى معنى المضي تقلب معنى يكن إلى المضي فيقولون الماضي لفظا أو معنا الماضي في الله ما كان هو عليه والماضي في المعنى المضارع المجزم بلم، فإن المضارع المجزم بلم يعتبر ماضي، لكنه ماضي في المعنى مضارع في الله. لم يكن لم حرفنا في نجس وقلب. ما معنى قلب تقلب معنى الفعل المضارع إلى الماضي، وأما لفظه لحظة مضارع، لكن معناه مع الماضي. هنا يقول البرادي. وهي اللامة الواقع بعد كان على من فيه الماضية الأفضل. الماضي الافضل ما كان وقس عليه أو معنا لم يكن وقس عليه كل مضارع مكزوم كل مضارع مشتق من كان مكزوم قال نحو ما كان زيد اللي ذهب ولم يكن زيد اللي يذهب وسميت رام القحود لاختصاصها بالنفي بالنفي وهو من باب تسميه الشيء ماذا يعني تسميه الكل بعض اجزائه فان النفي عام والجحود نفي خاص وهو انكار ما يجب انكار ما يجب انكار المعلوم الواجب هذا يسمى جحود شيء معلوم واجب التسليم به فيقوم ينكره هذا يسمى جحود قالوا سمعت أن جعهد الصحابي أنه قيل ولا يكون ولا يكون قبلها من حروف النهي الا ما ولا دون غيرهما قلت الله المساوات إن النافيه لهم في ذلك الله المسا إن النافي في ذلك يعني أيضا وأهل العلم دائما يذكرون يقولون الواقع بعد نفي أو الواقع بعد كون ماضي من فيه بعيادة كانت. قال وقد جعل بعضهم اللام في قوله تعالى وان كان مكرهم تزول منه الجبال لام الجحول جعلها لام الجحود لتزوله ماذا تقدم عليها إن النافيه قال جعلها لام الجحود على قراءه الكسائي وجلس بعض النحويين وقع لام الجحول بعد اخوات كان هذا خلاف قياسا عليها وقاس بعضهم ذلك في ظلمته وقال بعضهم تقع في كل فعل تقدم فعل منفي في هذا تمشع كل فعل منفي تقدمه فعل قال نحن ما لتكرمني والصحيح هذا ترقيه أنها لا تقع إلا بعد كان ناقصه كما تقدم يعني كما قال السيوط في ألفيته النحمية وكل من قبلها ما كان أو لم يكن فنلقي حول بيانا يعني قوله ما كان اي كول ماضي من في رفضا ولم يكن كون ماضي من في معنا يعني مضارع مشتق من كان لكنه مجزم بلم فرفضه المضارع معناه الماضي لماذا لأن لم حرف نهي نقز وقل. وقلب قال فان قلت ما هذه اللام التي في قوله فما جمع ليغلب جمع قومي مقاومه ولا فرد لفردي قلت هي لام الجحون و جمع اسم كان فما كان جمعا قال و جمع اسم كان المحذوفه اي فما كان جمعا كما قال ابو في الركعتين بعد العصر ما انا لادعهما ما انا لادعهما يعني اي ما كنت لادعهما ما كنت لكن حذف كان فانفصل الضمير وصار انا بدل تاء الفاعل تاء الفاعل اذا انفصل عامله هذه قاعد ياخذوها كل ضمير متصل إذا حدث عامله ينفصل إلى من يقابله فمثلا كنت إذا حدث كان تنفصل إلى أنا وكان ينفصل إلى هو وكانت تنفصل إلى هي وكنتم تنفصل إلى أنتم وكنتن تنفصل إلى انتن وهذا مثاله وكانت يعني في التمييز المحول عن ابتدأ إذا قلت خطي أحسن من خطك حذفت كلمة خطي بقيت المتكلم ماذا يعوض عنها؟ بأنا فأقول انا أحسن منك خطا وأصل العبارة خطي أحسن من خطك إذا حذفت خطي بقيت الياء أشتق الياء ياء يا ما صلح؟ ما يصبح ينفصل فأقول أنا أحسن منك خطا وهذه قاعدة كل ضمير متصل إذا انفصل عامله يعني إذا حدث عامله ينفصل إلى ما يقابله إلى ما يقابله هذه قاعدة قاعدة على هذا قاعدة إلى هذا هذا. انا اكثر من كماله، صلى الله عليه وسلم على المبتدا مالي اكثر من مالك قال واعلم ان الخلاف في لام الكحول الخلاف في لام الكيفيه المذاهب الثلاثه ومذاهب المصريين انه لا جزء اظهار عام بعدها ملهم اذ مروا النقر النقاع الكوفيين فحكى ابن العمالي عنهم من على ذكر عن عل بعدها وحكى غيرها عنهم جواز ذكرها جواز ذكرها توكيدا قالا عن ماذا مذهب أن ان لام الجحوى تتعلق وحذف هو خبر كان التي قبلها والتقدير في قول كما كان زيد ليفعل اي ما كان زيدا مريدا للفعل قلت تقديرهم يريد ان يقتضي ان تكون اللام زائده مقويه للعامل لماذا لان اللام بعد الاراده زائده كل لام وقعت بعد الاراده فهي ماذا يحكم عليها بالزيادة كل لام وقعت بعد الاراده يحكم عليها بالزيادة وعلى ما كان سيدا مريدا للفعل قلت تقديرهم مريدا يقتضي أن تكون اللام زائدة مقوية للعامل كاللام في قوله فعال لما يريد ومذهب الكوفيين أن العامل الذي دخلت عليه أن الفعل الذي دخلت عليه اللام هو خبر كان ولا حلف عندهم وهذا اسلم وهذا اسلم حتى من حيث المعتقد حتى من حيث المعتقد لماذا من هذا المعتقد لأن العشاعر أول وبعض الصفات على تقدير مريدا لم يكن إلا يغفر لهم لم يكن إلا يغفر إثبات أن الله يغفر والأشعري يفرح بهذا التقدير قل ما كان الله مريدا للغفران فهي أول صفة إيش المغفرة هي أول والله نستعان فيها مدخل فيها مدخل الاشاعر والاولى أن يجعل الفعل نفسه واذا اولت بمصدر يجعل المصدر هو الخبر ما كان الله يجعل يجعل المصدر بتأويل اسم الفاعل هي ما كان الله غفرانا لهم اي غافرا ما كان الله غافرا لهم قال من علم الفعل ومن مصدر يمسك من علم يقدر الفعل لازم عندهم ان يكون خبر كان محذوفا ولما كانت الله عند الكفي الناصبة كان الخبر هو نفس الفعل واللام عندهم زائدة تاكيد النحو لهذا اجزاء يتقدم معمول منصوبها عليها معمول منصوبها عليها أني يتقدم معمول وصوبها عليها. قال ورد أبو البقاء العقبري. قال ورد أبو البقاء هو عبد الله حاشي اثنين وهو عبد الله بن حسن العقبري في سنة 616 وستة عشر. وهو له كتاب عرب القرآن. والعقبري من أهل السنة. العقبري من أهل السنة بالمعنى الخاص. كبري أبو البقاء رائع وغاية قال ورد أبو البقاء الكوفيين بأن نصف الفعل ان كان باللام فلسد بزائده ورد غيره بان الخبر المحذو قد سمع مصرحا به في قوله سموت ولم تكن اهلا لتسمو ولكن التصريح به في غاية قال وذكر ابن مالك ان لام الجحود هي المؤكدة لنفن في خبر كان ماضيه الله افضل الله معا فوافق الكوفيين على ان الفعل الذي بعدها هو الخبر ولم يجعلها ناصبه بنفسها بل جعل ان اضمر بعدها وافاقا للمصريين فهو قول ثالث مركبا من المذهبين وظهر قوله المؤكده يقتضي انها زائده فلا تعلق بشيء لما يحني الله لهم المصدر أفراء يقدر المصدر مهان أفرانا ما أولا بس الفاعل قال وصرح بذلك ولده في شرحه على الفية وقال وقال أعني ولا في كلامه على هذا الموضع من تسيل الفائد تسيل الفائد هذا أجم يعني من أجمع متون النحم لمن أراد أن يحفظ مثنى شاملا للنحو بأسره سهير الفائد فعلى سميت كذا لصحة الكلام بدونها لا لأنها زائدة اذا لو كانت زائدة لم يكن لأصف الفعل بعدها وجه صحيح وإنما هي ألام الاتصاص دخلت على الفعل لقصد ما كان زائدا مقدرا او هاما أو استعدا لأن يفعلها قال وقال صاحب رس المباني ما ملخصه ان هذه اللام هي لام العلة لام المذكوره المذكوره قبله وهي ما بعدها في وضع حرف كان المنفيه والمعنى يقول ما كان زيد ليذهب اي ما كان زيدا للذهاب ما كان زيدا للذهاب طيب والمصدر المقرر باللام مقدر باسم فاعل اي ما كان عبد الله ذاهبا ما كان عبد الله ذاهبا وهذا يعتبر احسن تخريج لله هذا التخريج تخريج خبر كان في باب لام الجحود هذا احسن تضيف هذه الفائدة عن قوله للذهب والمصدر المجرور باللام مقدر باسم الفاعل أي ما كان عبد الله ذاهبا تكتب هذا ما قوله للذهاب والمصدر المجرور باللام والمصدر المكرور باللام مقدر باسم الفاعل اي ما كان عبد الله ذاهبا قلت فهو على هذا من وقوع الجار والمجرور خبرا قال بعضهم من جعل لام الجحود لام كي قال بعضهم من جعل لام الجحود لام كي هو ساهن نسمى <تصفيق> إلى السام قال الثالث لام الصيرورة وتسمى لام العقبة ولام الماء ذكرها الكوهيون والأخوة وقوم المتأخرين, المتأخرين من المتأخرين منه بالمالك كقوله تعالى في الهرعون ليكون لهم عدونا حزنا وهذه اللام عند أكثر الوصيين صنفوا من أصلاف اللام كي وهي عند الكوفيين ناصبه ناصبة بنفسها كما تقدم في لام كي الرابع اللام زائدة نحو قوله تعالى يريد الله ليبين لكم إلينا أن كل لام بعد الإرادة محكوم عليها كل لام بعد الإرادة يحكم لها بهذا الزياده والصواب أن يقال كل لام بعد الأمر والإرادة إنه غتاتي أيضا زائدة بعد أماره قال يريد الله ليبين لكم وعمر المسلمين رب العالمين شهد الله صلى الله عليه وسلم اللي لكم الله صلى الله عليه وسلم وقون الشاعر أريد, أريد, أريد لأنسى ذكرها فكانما تمثل ترى لا بكل سميله اول هوس اريد اللي... لي انسا <تصفيق> في ذلك ونحن زائده عند قوم من نحويين ولام الى انها ولهم في توجيهه ذلك قولان أحدها أن محو له محوه واللام للتعليل والمعنى يريد الله ذلك ليبينه وأمرنا, ل... وأمرنا بما أمرنا به للنسلي ما وأريد الشلوى ذكرها والثاني ما حكي عن سيبويه وأصحابه أن سيبويهن أن سيبويها وأصحابه هذا إذا قالناها لكن الصواب أنهم ابنين الصلاة من ذلك أنه مبني وليس يعرف إعرام ملايين صرف هو المبني على الكسب والثاني ما حكي عن سيبويه أصحابه أن الفعل مقدر بالمصدر أي إرادة الله ليبينا وأمر وأمرنا لنسلم فإن عقد من ذلك وبدأ أن خبر قلته قال السيبوي سألته عن الخليل عن هذا يعني البيت المتقدم فقال المعنى إرادتي لأنسى هذا سيبويه سأل الخليل خليل شخص قال فأنا قلت ما حقيقة هذا القول قلت هو كالقول الذي قبله في أن اللام للتعليل ولكن معمول الفعل على القول الأول حذف اختصارا فهو منوي لدليل وعلى هذا القول حذف اختصارا فهو غير منوي إذا لم يتعلق به قصد المتكلم فيأسر الفعل على هذا الكلام كلازم ولذلك عقد من ذلك مبتدى ان خبرها تقدير المعنوي لا إعرابي عندنا تقدير معنوي عندنا تقدير اعرابي تقدير المعنوي عبارة عن تقريب معنى والتقدير الاعرابي عبارة عن تقريب اعراب وهذا معنى قول ابن عطية بعد ذكره القولين. بعد ذكر القولين وقول الخليل أخسر وأحسن، وقول الخليل أخسر وأحسن. الخامس اللام التي بمعنى أن ذهب إلى ذلك الفراء ونقله ابن عطية الكوفيين قال العرب تجعل لام كي في موضع في عمرته وأرته. قال الله تعالى الرجل ليطفيه ومرنا نسلم قل سبقة من ذلك قال السيد سلام التي بمعنى الفاء ذكر ذلك قوم وقعوا منها وقال تعالى فلتعضاه اللي هرعا ليكون لهم عدون وحزنا قوله ليكون عيف يكون لهم وقال تعالى ربنا ليضل عن سبيلك أي ربنا فيضل أي كان لهم وحزنا اي فيكون لهم فيكون لهم وعلى ايه فكان لهم ولولا ان يقول فيكون لهم وفضلوا سهل فيظلوا لولا ان يتم التقدير على ظل مبارح وقال الشاعر لنا لنا لنا هضبه لا ينزل الذل لنا هضبه لا ينزل الذل وسطها و ياوي اليها المستجير ليعصما اي هي يعصما ما معنى ليعصما اي هي يعصما هو الهضبه يعني ما كان قاع مستويا قال ولا حق لهم في شيء من ذلك لان اللام في الايتين لام الصغيرون وقد تقدم ذكرها وفي البيت لا مكي وايد بعضهم قول من جعلنا في البيت معنى الفاء بانه قد روي بالفاء قلت الروايه بالفاء هي المشهوره ولكن الفاء ليست اصلا في هذا الموضع فتحمل عليها اللام لان النصب المضارع بالفاء في الكلام في الواجب ما معنى في الواجب في الواجب ما معنى الواجب هنا اكتب. أي في الكلام المثبت، أي الواجب في الكلام المثبت. إنما يقول ضرورات الشعر، إنما يقول ضرورات الشعر. قال فهذه أقسام الله العاملة، الله إن شاء الله إلى